111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. والفجر 113. وليالي العشر 114. والشفع والوتر 115. والليل إذا يسر 116. هل في ذلك قسم الذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ 111. Fasad 112. Fasab عليهم ربك سوط عذاب 113. إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه رب 119. فَأَكْرَمَهُ ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إِذَا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بَلَا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 120. وجاء ربك والملك صفا صفا 121. يومئذ بجهنم يومئذ يتذك جور الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة 113. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي